الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم All with බ y What I don't care. Yeah. Mmm. -hmm. Amen. اتى رمضان وأن أعمل و قد مَا جَنَّتُهُ الرَّبَاوِي ذَا فَقُلْ أَحَبُّ بِمَا لَمْ تُحْفِهِ يُرِ وجد قرآن One jump so Oh او oh.